إِذْ قَالَ لَهُ قَمُّهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَيْحِينَ وَابْتَغِ فِي مَا أَتَأَتَ اللَّهُ الدَّارُ الْآفِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلْيَكَ وَلَا تَبِغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنْ Oh. Uh... and laying down أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عبادي ويخدر لهنا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يبلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون nam إِنَّ الْكِتَابَ إِلَّا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّكَ فَلَا وجهه له الحكم وإليه